ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم استخدوا من دونه أولياء؟ قال الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.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 الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة حجتهم دافضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 الله لطيف بعباده يرزق من يتاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه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 فَإِنْ يَشَأْ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل طبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما له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 وما كان لهم من أONYA ينصرونهم من دون الله، وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُونَ رَبَّكُمْ مِن قَبْلَ أَيَّتِيَةٍ يَوْمَ الْلَّامَ رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ما لكم من الجائر يومئذ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَبُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَتِيْضًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءَ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا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 سراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إذا الله تصير الأمور